فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ قُلْنَا ارْجِعُوا إِنَّمَا تُكَذِّبُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُؤْمِنِينَ قُلْ فَمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ قُتِلَ أَمْوَاتًا أَمْ أَحْيَاءً ۗ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِه لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَدَّعَكَ اللَّهُ إِلَى طَاء اتيم منهم فاستاذنوك للخروج فقلن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيت بالقعود اول مره فقعدوا ما الخالدين ولا تصلي على احد منهم لا تَبَدَّ وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتُزْهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَاعِدِينَ